وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, لبنا خالصا سائغا للشاربين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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه, إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَاللَّهُ ل خ ق ك موسوعه ثُمَّ النابلسي للعلوم الاسلاميه ش ئ ا إ ا ل ل ل ه ع ي م قدير و الله ف ض ل بعضكم ع ل ى بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ازواجا ج وجعل ا لكم من أ ك م و ح ف د موسوعه ر ز ق النابلسي ط ي ت أ ف ا ب ا ط ؤ م وبنعمة ن ن و ا للعلوم ه هم يكفرون ي و ب ن ن دون الاسلاميه ل ه م ي ل ك م ر ز ق اسماء من ا ل الله ت و ا أ ر ض ش الحسنى ت ط ي ع و فلا ت ط ب و س ل ل ه ا ل أ م ث ا ل إن ا للعلوم ه ي م أ ن ت ل ا ت ع ل م و ن ضرب الله م و س و ع ب د ا م م ل و ك ا ل ا ي ق د ر ع ل ى شيء و م ن ر ز ق ا ه م ن ا رزقا ح س ن ا فهو م ي ه اسماء وجهرا الله ل بل ل أكثرهم ا ي ع ل م و ن وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه, وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب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 أ ل م يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله موسوعه النابلسي ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ا س ل ا م ي